ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون.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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مارضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون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 أَوَلم يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لَو يَعْلَمُ الذين كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ الْعَذَابَ حَقٌّ ثُمَّ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُونَهُ إِلَّا ولا مُّسَمًّى وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى, وضياء وذكرى للمتقين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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا لا ذلك من الشاهدين وتالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَانصُرُوا آلَهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُنِّي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينا له علوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافلةً وَكُلَّنَّ جَعَلْنَاهُ صالِحِينَ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 ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له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 وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صناة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريحا صفة تجري تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين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 فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون